الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بري من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب النليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم, ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقتلوا وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تبوأوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم إن اللهم الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله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 واكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن من الله ولا ذمّه وأولئك هم المعتدون وإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا وإيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم, وطعنوا في دينكم فقاتلوا وإيمانهم ت الكفرين هم لا أيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ إيمانهم وهم بخراج الرسول, الرسول وهم بخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة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 ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم من تتركوا ولما أعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا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 كمن آمن بالله، كمن آمن بالله واليوم الآخر، وجهاد في سبيل الله، لا يستأون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا. بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيون خالدين فيها بدء إن الله. وحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الغالبون. قل إن كان أباوكم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم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 فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا معيلا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذي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 ذلك قوله بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنا يؤفكون اتخذوا أحبارا وربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا عما يشركون يريدون يُرِيدُونَ يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 هذا ما كنستم لأوفسكم فذوقوا ما كنتم تكذلون إن عدة الشهور عند الله يثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خرق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُ عاما, ويحرمونه عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله ما حرم الله مَا حَرَّمَ حرم زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا يَنْهُمْ إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم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 لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى, حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن ولا تفتن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 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن من تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنَّهُمْ, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لمنكم وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ مغارات مَلْجَأً أَوْ, مغارات أو مدخلا لولوا لَوْ وهم يجمحون إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَن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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 تستهزمون. لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمجرمين وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها, خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوة وأكثر اموالا وأولادا, واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبو الذين من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 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُوَالَّا يَكِ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 البي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم, عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا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 فإسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب مليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك كَفَرُوا كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون اللَّهُ رجعك الله مِنْهُمْ طائفة منهم فاستأذنوك للخروج, فاستأذنوك للخروج فقل لم تخرجوا معي أَبَدًا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتوا بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تُصَلِّ على أَحَدٍ منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 سورة أن امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون الطول, الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا كنت أحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا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 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من أخباركم وسار الله عبلكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبهكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 صار الذين اتبعوه باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون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 الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكر لهم والله سميع عليم ألم يعلموا الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيره ولا يقطعون, ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لأنفسهم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا واعلموا أَنَّ الله مع المتقين وَإِذَا ما أنزلت سُورَةٌ فمنهم من يقول أَيُّكُمْ زادته هذه إيمانا فَأَمَّا الذين آمَنُوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا, إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يرون أَنَّهُمْ يفتنون في كل عام مرة أَوْ مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون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 عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم وبالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي, الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم